بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ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 فيها كتب كِتَابٌ وما وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البينة. فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبَيِّنَةُ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 إِنَّ هَٰذَا كِتَابٌ قَيِّمٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبَيِّنَةُ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 بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ {يها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فيها كتب قيمه وما تفرق الذين الكتاب من بعد ما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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إِذَا كُتِبَ قَيِّمَة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ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 فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءت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 بعد ما جاءتهم البينة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبَيِّنَةُ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 بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ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 فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 هم البين فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم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 بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ بِهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا عُمُرُ البَيِّنَةِ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا